الله سبحانه وتعالى يقول وللله المشرق والمغرب فأينما تول فثم وجه الله إن الله واسع علي لاحظ هذا قد تتبعت أنا الشعر العربي القديم وكلام العرب في الجاهلية فما وجدت أحد منهم يطرق هذه المعاني هنا هذه المعاني التي يذكرها الله سبحانه وتعالى تدل على ربوبيته وعلى إيحاطته وعلى علمه سبحانه وتعالى بالغيب، ولذلك لاحظ ولله المشرق والمغرب، ولذلك يقول العلماء والمنفسرون لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى المشرق والمغرب هنا؟ والجواب أن الله سبحانه أنه هي أهم الجهات، فإذا ملكها ملكا ما دونها. هذه المعاني العظيمة الحقيقة عندما نستشعرها، شيخ عبد الله نوقن بعظمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وغناه عنا سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا بشيء ولا تضر معصيتنا بشيء وإنما أنت المستفيد الأول والأخير أيها المؤمن أيضا في قوله سبحانه وتعالى هنا في فثم وجه الله إن الله واسع عليم إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه ونحن ينبغي دائما أن يكون هذا أسلوبنا مع آيات الصفات في القرآن الكريم نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تعطيل